واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتكم به إذ قلتم سمعنا وأقامنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتكم وَسْتَغْفِرُ الله وَسْتَغْفِرُ الله إِنَّ الله عَلِيمٌ بذات